بسم الله الرحمن الرحيم بناوي اخواي مهربان يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بردوام الاخواب ترسا بجوي فلان نا كان مكة وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَشْوَيْنَ أَوَبُكَ وَكَلَا پَرْوَرْدِگَارْتَ وَسُرُشْكَرَا وَبَوَدْ بَرَاسْتِي خواب وَيْكَدَيْكَنْ آغَادَارَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذالك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبئين. خادينا أبوه إس آدم يك دود لنا وخوا وأخوا أوها وسرانة تاني <تصفيق> نكردو تدايك تان كظهاريا لجلدك أن بيان دلين إيه ووقبشت دايك ما بو إما وأخوا بكر كرا وكان تاني نكردو تكرتان أوقسي السرزار تشي تانا. فواج وتي راس دله هاد أويج رينموني خل تشي دكات بوري جاي أدعوهم لآبائهم هو أقساط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وليس عليكم جناح في ما به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما او بكر كراوان بنايباوت يامبان جانبان او راستر بلاي اخواوا ان ذا اجر باوت يان ناسن تا بناو يانو بان جانبان اوانه براي اينيو İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve bu mühreblerimizin. An-Nabiyyü Aula bil-mü'minine min وَأُولُو الْأَرْضَ حَامِبَعْضُهُمْ أَوْلَاءَ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُوراً في صلى الله عليه وسلم لە خودی بڕواداران بۆ خۆیان لە پێشترە خێزانەکانیشی دایکی بڕوادارانن و ئەوانەی بەنە سب خزمی یەکتتررن ئەگەر مسلمان بن لە قآانی خوادا بۆ یەکتری لە پێشترن میرا لە یەکتر بن لە ئیمانداران و کۆچەران کە خزم نین مەگەر خۆتان چاکەیەک بەبخشین یاوەسیەتێ بە دۆست و خۆشەویستانتان بکەن ئەو وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا أي محمد صلى الله عليه وسلم بيريان بخار وكاتيك فيمان منور قرل بيغمبران حرها لتو نوح إبراهيم وموسى وعيسى كوري مريم ولها مويمان بيمان بهزو بتوما ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما بو أويخوا فرسيال لرازقو يام بكادر باري راستيانو Sizler için azar işi ama dikerdi <Sessizlik> ve baba varan. Ya ay yehal ladin فأرسلنا عليهم مريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً. أي أو كسانك بعورتن هنا وبير بحري بهري خاب كانوا بسرتنوا كاتي لشكري أشيزر تنبوه هذا لزنجي خندقدا انزا اي إما باء شيء بهزمن بونادنو لشكري فيشتش كأ ون وخواب ويء وديكن بينايا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحلاجر وتظنون بالله الظنون كاتب باوران هيرشان بوهنان هي لسرو تانوو لخوار تانوو چوار دور Vatı ve kan ablak bunu, dala kanla tersa geçtibo ne giro, ve gumani zor لبدا إيمان داران تاقيق رانوو راوشان رانبا راوشان دنيا چطند وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا بير بكانوو كاته دور وكانو اواني لدل ياندا نخوشي هبو وتيان خواو پیغمبركي بيزغل داين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 وكاته دستيه لونا باكان وطيان اي دانشتواني مدينة اي رجزي ماان وطانية ترلوان مولتي قران ولا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دخوازن دا دان وطخان وكان ماان بيه باريزرو روتو كاليناوية لكاته اكدا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها لاتوها وما تلبثوا بها الا يسرا واغر هرش بهندت سريان لهم لا شي مدينه وان ذا دعوا كافر عليه وسلم. داوا كان بجيد هينو بجوي اند كردن وامدا وايان كم نبيت ولا قد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا بجمان اوانه لپیش امرودا وپيمانيان بخوادابو كله غزا ده پشحل هل نكنو رانكن وپيمان يدراب بخوا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 Zal'ı katı da bahra ve khuşi ziyan tam peynadırı. Mâwe çi kam nabey. Kul man zelladzi ya'asimukum minallahi in aradabikum su'an au aradabikum rahmah. la yajidun lahum min dün illahi waliya'un la nasıira'a. Bala çi ayı kasıya'yı lakwa da اغرخوا زيانه خراپا يا بزيو رحمتي بو اي و بي بيج قال اخوا بو اوانيه هيش الله المعوقين منكم والقائلين كَسَارَت كَرَوْ وَقَرَيْنَ رَوَي مُسْلِمَانًا لِلجِهاد كَبَبْرَادَرَ كَانِيَ نَضَلَيْن وَرَنْبُولَي إِمَوْ خُيَنْ دَذِي وَلَجِهاد أَوَانَنَا يَنْبُ جَنْغُ غَزَا زُور بِكَمِينَة بَ أَشِحَّة عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ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 دایان بینی بە جۆرێ سەیرت دەکەن لە ترسی جەنگ، چاویان بەملا و لادا دەسووڕێ، بە وێنەی کەسێ لەسەر مەرگدا بێ هۆشی بە سەر دابێ، بەڵام کاتێ ترسەکە ڕۆشت و نەما، بە زمانی داوای غەنیمەان لێ دەکەن، کەتی ترروک و ڕژدن لەسەر ماڵ و غەیمەت، ئا ئەوانە باوەڕان وَأَمَّا بِلَا إِخْوَ وَكَارِثِ آسَانَ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْدُّ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا وَأَيُّ كما كان كالشكريان <سؤال> هنا بو نرويش تون وأجر أو كملا نبقرن وبوسر المدينة آواتيان دخواست كلا نو عربي دشتتش يكان بدور بونايا لترسي زنج لدورو برسياريان لهوالي إيو بكردايا وأجل لناو إيو دابونايا زنجيان نذكر زور بكمين بيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً سؤال بخوا براس تي دفعن بري صلى الله عليه وسلم بوئه وها سر مشقي وبيشواتي تاك بو كسبه واي خوا وпадاش تروج دوايا وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَكَاتِ إِيمَان دَارًا أَوْ كُوْمَلَانَيًا دِيدُ كَلَشْكَرِيَنْ هَيْنَابُو بَوْسَرْ مَدِينَةً وَتِيَانَ أَمَا أُبَلِنَ إِخْوَاوُ پِيغَمْبَرَكَي بِإِيمَانَ دَابُو وَخْوَاوُ پِيغَمْبَرَكَي رَاسْتِيَان فَرْمُو أَوْهَمُو هِيَزِي كُفْرَا تَنْهَا إِيمَانُ مِلْكَتِيَان پِي زِيَادِ كِر مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ومە بەجددە و تەبیدیە لەناو بڕواداراندا پیاوانێک هەن ڕاستیان کرد لە ئەو پەیمانەی بخوا، ئجا هەندێکیان نەزر و بەڵێنی هز غران اچان لبالین خوادہ نکر ليجزي الله الصادقين المنافقين ان شاء او يتوب عليهم الله كان غفور الرحيم بو او خوا فاده <سؤال> اشتراز گویان بداتوا بهو راست یکان يا توبيان لي beguman khaleburde mihrebana wa radda Allah alladhina kafaru bi ghaydihim lam yalanu khayran wa kafa Allah almu'minina alqital wa kana Allah qawiyan azizaa واخواك افركاني احزاب جراندوا برقوا مراقوا بولاتي خويان Bahoy baytundu firiştawa kâfırani pırjublao kard Wâkwa hami şabihizi bada salata Wâ anzalalladhinavaharuhum min ahlil kitab min sayasihim Wa qadf fi qlubihim rrubba fariqan taqtulun wa taasirun fariqa Wâkwa bani qoraydayka pırjjiri هنان يخوارو لقلاكانيان وترسي خستاناو دلياناو كو ماليكيان دكوجن وكو ماليكي تريان بديل دقرن وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا دوايتياتوني أوان خوازبيو خانو ساماني أوان دابئيوة هر وها زوية چشکا فیتاً پیانا نابو وخوا بسرها موشت اقدابتوان آیا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا اي پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخیزه نکانت بل اگر و رازاوی او تاندبی دی هموت انورن متعتم پیبدم متعપરાشتو مکه کدریته آفرتی دراو دم وإن الله فإن الله إ الله عد للمحسنات منكم ك عظيما النظما النساء ئوهخوا بغمبرك پااداشت رج دويتان من, يأتي من بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا أي خيزان كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر كام لئے وقناه چي قو رب كات سزاي بودو برابر دكرتوا بدوقات خلشيتر وامدوقات کرنا وبخوا آسانا وَمَنْ يَقُنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا أي خيزان كانی پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر کام لئے والأسر جورالي خواه du zar pa das ti pedayin ku khosh man bo amada kird wala bahjda ya nisa an nabi lastunka hadim minan nisa اي جناني پيغمبر صلى الله عليه وسلم اي ووك هيت يقل آفرتاني دي كانين اگر خوتان بپاريزنو لخوا بترسن كوات بخمزو ناز وقسمكن وق آفرتاني روج نزم نوكو اوى كدلين خوشة دروني نزمة نيازي خراب بكات وقسي تاكو بجيبكن وقرّن في بيوتكن وذَبَّرْ جَلْجَاهِلِيَّةِ تبرج الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَأَتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَمَّا لَكَانِ خُوَتَنَ دَبْ مِنْ النَّوَى زیینەت و جوانی خۆتان دەرمەخن لە ناو خەلچی نا مەحرممدا، وەکوو خۆ دەرخستنی ئافرەتانی سەردەمی نەفامی یەکەم پێش ئیسلام نوێش بکەن و زەکات بدەن و جۆراایلی خوا و پێغمبەرەکەی خوا دێوێ ئەی ئالووبەیتی پێغم بەررسە الله و پاک و خاوين اذكر ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا وبيركن لو يدخو اندرياد لما كانت اندلات كان اخوا الله عليه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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما بەڕاستی پیا و مسلمانەکان و ئافرتە مسلمانەکان و پیاوە باوردارەکان و ئافرەت باوردارەکان و پیاوانی هەمیش جراالل و ئافرتانی هەمیش جراال و پیاوەڕازگۆکان و ئافرەتڕازگۆکان و پیاوان و ئافرەتانی خۆگر و بەعاام و و پیاوانی پیاوان و ئافرەتانی ڕۆژبەوان، و پیاوان و ئافرەتانی داوێن پاک و پیاوانێ کە زۆر یادی خوا دەکەن و ئافرەتانی کە زۆر یادی ve ma kâlî mü'minû, ve ma mü'minetîn ıda qadâ allahu ve resûlûhu âmran, ayye kûn lêhum ulchiyârâtûn ıâmrihim. Vma yâsî allahu ve resûlûhu, fâqad ızlâ ızlâlâm كات خاو پیغمبرکای بریاری هر کار یچیاندا بو یانیا ک بن لکار ک یاندا وه هر کس او براستی قمراب وب قمرابونی چی اشکرا و اب الله علیه وانمت علیه امسك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 لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا بيربكار وكاتي دادود بكسي كزيدي كري حارثي كخوا بهري بسر الدارشتبو تويش تساكد لقلد كردبو بأزاد Xeza'nın Zeynep'le iki kırkı öbür hile wa, ve arkadaşları tersi, la dili iki kırk da aşteğde şarit o kırk aşklayı da kat, ve laqsiy xalıq da tersi, la katıq da kırk ya o terkleyi da tersi, in zatı katı zeyt peyvisti bo zeynep nema o talaqı da, e'me o zeynep لما ركردني جناني بكركلا وكان اندا كاتي بيويستيان بياننا موطلاقي وفرماني خواب ما ركردني زينب بوت دراوو وبراويا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلو من قبل وَكَانَ أَمْرُ الله قَدْ رَمَّ قُدُورًا هيسنا <تصفيق> رحتي وتاباني على سرّي صلى الله عليه وسلم نيا لما ركضني زينب كخواب رياري داوبي باور جاي دان راوي لناو يا لمو لماو بجدا وفرمان اخواج بريار يشي بريار دراوه الذين يبلغون رسالات الله ويخشون له ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا كسانك ا كفا مكان اخوارا دغينن والاخواد ترسنو لكسي ترنات ترسن خو باثا ودير ما كان محمد ابا احد من الله وقات من النبيين الله بكل شيء عليما محمد الله عليه وسلم باو شيج لپيا وكان ثانيه بلكو او نردراو خواو واخوابهم مشتگزا نا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اي اوانيبا ورتان هناوا زوري يا دي خوابكن واسبحوا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 وخوابه بزيه با داران تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما رجع باورداران دغن خزمت خوا بخير حد بوشي سلامه وخوابه داشتی بو آماده کردون يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا اي اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمان اما تومن نرد وبخلشي بشايه تو مجددر وترسينر وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وببان كواز بوريغي فرماني أو المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ومجدبدب ايمان تطيع الكافرين والمنافقين ودع اذهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا جرى لكفران الدور وان مكه جامد باازرداني او امبوتو فشت حرب اخواب بسته وخفا بسك فشت وان يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن ثم لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتِّعُهُنَّ وَسَرِحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا أي أوانى كباورتان هنا وكاتى آفرتان إيمان دارتان ما ركر Lapse an, lapse a ve bısna la, intılak tanıdan, a ve seri an, yabo a ve hidz gidek haljmeren, kwa temutayan, wa tepoşa kunwen boudul xoşyan bdeneyo, tılakyan bden, ba tılakdan eşiduanupiyawan. Ya ay yuhan اللاتي اتيت اوجورهم وما ملكت يمينك مما وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إيو وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أي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 بێگومان e حەلالمان کرد بۆ تۆ ئەو هاوسرانەت کەمارەیت پێداون هەروها ئەو کەنیزەکانی خوا دەستۆوی خست بە هۆی زالبوونت بەسەر کافراندا و بۆمان حەڵال کردوویت کچانی مامتو و کچانی پوورت her ve ha afreti çi iman dair, agar kuybubakşe ve peygamber babemarayı. Agar peygamber sallallahu alayhi wa sallam ve isti bekat, dair bakat. Ama yan tanya boto durusta badiyala iman dair anitir. Bera asti ee mida zanin çi iman paywis kirdu alasar iman dair an. Dürbari hausara kan yan ukanizaka kan yan. Leber awoy heyiz lalat zahmetu giren nabey. Kiştane kad badiyala musulmanan bod durusta. وَخَوَالِيَ بُرْدَيْ مِهْرَبَانَا دُرْجِ مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَجَنَّاءَ تَقَرُّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنُ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 وە هەر کامت بێ بێنەلات لەوانەیوااز لێ هێناون، هیچ گوناهێ کرد لەسەر نییە، ئەو سەرپشککردە نزییکترە کە چا و دڵیانی پێگەش بێتەوە، وە خەفد نەخۆن، وە هەمووییان بن بەوەی کە پێداون، وَخَافَ زَانِئَةَ سَرْخُويا لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَالَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا دوائي امانه که هاو سر تن هيدز آفرت ايگ بود حلال نيو ناشتوانی بیانگوری به هاو وخوا بسر هموش تيگ داتساو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 وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ولا أن تكحو أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما أي أوان باورتان هنا و... مسنا جوړ وبو مال کان الله و سلم ماګریګته په بدری بونه خواردن به اوي څاوروانی پیګیشتنی بکم بلم اگر بهان کلام بونه خاردن او صبرونه جوړه انځا اگر خاردن کتان خوار بلاوی لبکن وممنه وبوق سکردن څونک براستی او مانه وتان ازاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم دداد اوي شرم دکاد لیتان بالام خاله وتنی حق شرمناکات وهركه د دایشتی چې نو مال تان کله هو سره کانی پیغمبر الله علیه و سلم او لپشتي پردو لیان داوا کن او شیو داوا کړ نتان خوینتر بودلی ای او ابانیش هیچ شیو بو ای او دروسنی ازار د خوا بدن و هر چیز نه پاش براستي أو آزارداني دلو مارا کرناتان بلاي خواه و گناه چيزوار گوريا إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بخل شيء علیما اگر هرشتك آشكرابكن وبيلين یابي شارنوال دلتان دا أو براستي خواه به مشتك لا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أبنائهن وَلَا إخوانهن وَلَا أَخْوَانُهُمْ وَلَا أَبْنَاءُ إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءُ أخواتهن وَلَا أَبْنَاءُ أَخَوَاتِهِمْ ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا حوصلاني <تصفيق> پیغمبر صلى الله عليه وسلم هد گناه چان لسرنیا اگر بحضابن لايباو چانو قرانيا نبريانيا Webraza kanyanu, xushkaza kanyanu, lay afretani hawdinan yanyanu, lay gula mu kenezani xoyan, ve ləxwab tirsen, bəras ti xoat səvdiru ağa dərə bəsərhamoştejda. İnna Allah ve malaiketu yusallu يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما براستي خواف رجتكاني السلاواددا لسربيا غمر صلى الله عليه وسلم أي أوانك باورتا هنا وإيش سلات سلام زوري لسربدن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. مراستي <تصفيق> كسانك أزاري خوبي غنبركيددا خو نفرين ليكردون للدنيا ولآخر الدا وسزاي رسواكري بؤاء ما ذكردون. وَالَّذِينَ يؤضون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتس فقد احتمد بننتائث المبنا وكسان ك ئازاری پیاوان و آفرتانی ایماندار ئەدان بێ ئەوەی هیچ تاێت چیان کرد بێ ئەو أو باستی يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهم من جلابي بهم ذلك أتلا أي يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفور الرحيم أي حضرة صلى الله عليه وسلم بلبها وسرانتو <تصفيق> بەکچان تو بە ئافرەتانی بەرواداران بە عباکانیان بدەن بەسەر خۆیان خۆیان و جوانیانی پێداپۆشن ئەوەن زیکتررە بناسرێن پاک تا بەهۆیەوە و خخواێ خۆشببووی میهرەبانە لە إلام جاهل الموناف قونه والَّ لە فيقول بمە رضو وال الموجون في والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا براستي <تصفيق> اگر کوتاينهن دوروان وكسانيك للضلياندا نخوشيهو پروپاگندت يكان لمدينه دا ايمتو هاند دبن زنكردن كردن جيان هاشان ماوي چې کمنه به لمدینه ده دراو سید نابنو در دکرین ملعونین اينما ثقفو اقذوا وقتلوا تقتلا اوان نفرین لیکراون ولن تجد لسنة الله تبديلًا. إخوة ويكرد وبسنة باو لنا وكسانك كبش تربون. هرجيز باو سنة إخو غوراني بونيا. يسألك الناس عن الساعة. قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة. اي محمد صلى الله عليه وسلم خلق بيرسيار لدك ده كان دربالي بربابوني روج دوايي بليزانيني بربابوني او روج تنيا لا اخوايا تو تزانيت لواني روج دوايين زيك بيت بلام خلق نازانن ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا براستي اخوان نفريني لبيبا وران كردو قريه الجرساي يبو أما ذكرون. فيها أبدا. لا يجدون وليا ولا نصيران. شيء من يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار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 وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ودلين أي بروردقار من براصتي إما بجوي سرانو قوركان ما يتل إتلا راس قمراء انكردين ربنا فين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا اي فروردغان من دو برابر يام بدا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ئەوانەی باوەرتان هێناوە وەک ئەو کەسانەمە بن کە موسایان ئازاردا و تۆمەتیان بۆ کرد جاخوا موسا لای خوا ڕێز و پلەی هەبوو یاوه دیە ئەمە تقوللهوەقول و قولەن سەدیدا ئەی ئەوانەی باوەرتان هێناوە لەخوا بتر يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كردو كانتان تساق <تصفيق> دكاتو لتاوانا كانتان خوشد بيو هرکس جورالي خواب پیغمبرك بكات او براستي سرکوتن يچي گوري بدسهناوا إِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَانِ فَأَبَيْنَ أَيْنَ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا <تصفيق> Halgirdini emaneti dinliyim, ben peşni erkir balam hiç yan bun kahili girdi, tersanlou emanet, kati adami o sferdey halgird, barasti adami zors temkaru nazana. Liuğdib Allahu almanafikin ve almanafikat ve almushrikin ve almushrikat. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا بو او اخواست زائب داد پیاوانو آفرتاني دورو پیاوانو آفرتاني هاولدانر ولا پیاوانو آفرتاني ايماندار توبه ورگرئ وخواه لیه برده